وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار <تصفيق> قشتنا حوتم لمنصوبات حوتم لمنصوبات شن ده لمنصوبات شش ده لمنخين دوء أما حوتما وي مؤلف علي مصنف علي باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي الا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدى وحاشا حروف الاستثناء دراسيه بلي ادوات الاستثناء باشترا تنكههموا امانيك هي ناي حروف ني متعبد غير سوا وسوى وسواء امام اسم انجا خلاو اداو حاشا عندك جار حرفا عندك جار فعلا اقر ما بتعبت ما شو سريا ماي مصدريه او كاتا ابن فعل لا محاله و بلا ادواتي استثناء باشتراها هر ليك هر ليك اقر شتك تأ إثبات ك الدعائي استثناء ك الدركت هو الجملة بيوت الجملة استثناء بيا حكما بيت يعني حقيقة او استذكر الكراو عفوا السلام وادوات الاستثناء بون منا. جاء القوم الا زيدا نبنيام جمله استثئيه جاء القوم الا زيدا القوم مستثنى منه او هيك واشد لي در هنا واخذ درا يعني اصلك المستثنى منه لدركراو لدركراو دوم زيدا دركراو المستثنى وشتيء كتير يشية أدوات استثناء. بيب بواسطة لوا كيت استثناء جام بدأ كابو جملة استثناء سيشتي هيا المستثنى منه المستثنى وثادر كلاو وهروها وها استثناء. مستثناء مستثنى خوي يكى منصوبات مستثنى يكى كلام منصوبات إما چونك كم بس بس يشية منصوبات. يمنصوبات او پان منصوبه كهن بي الناسينوا يكلاونه در كراوكا در كراوكا چيه منصوبه يكرهه منصوبات بويا مستثنى باليتلشي هو الاسم المذكور بعد الا او احدى اخواتها او يكن دوى الا ديت يا ندوي يكله نظائره كان الا ديت بلام مخالفا لما قبلها في الحكم لحكم ده في بيت اتشوانيشيا بيتشواني بيش الا بونمنا اسيركا جاء القوم تحكموا من دعوا بقوا المجيء هاتن لدوي الا شيء الا زيدن لدوي الا زيدنا زيدن اسمي شيء منصوب لدوي الا هاتوا مخالف لسبب بيش الا بيش لا تشين هاتون وزم ناد فأبو أو اسمه منصوبين أكيوتي الدواي إلاو أخواتي إلاو مخالفة بحكمكِ بيش إلا وأخواتي إلا أو بيته المستثنى بيته المستثنى دركلاو وثمان أركان استثناء شرطين لا المستثنى منه والمستثنى وأدواته الاستثناء رون منا إثيغلي قام القوم توتى قام القوم لبروي ألف لهمك ألف لهمي جنسية يعني هموا قومك هات السامع وتوهمك وديتنا في الزهن يوا أنهم قاموا جميعا يعني جاءوا جميعا والله ما قلت إلا إلا زيدا أو كاتل السامع أزاني همينا هاتون بلقوا زيد درك راوة دروة عليكم السلام درك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 والأكتب كان يترى فرقي أم مولغل أو يترى وكاميا فعلا كاميا حرفا وشروطي أمتشيه شروطي أم حاشايا أوي أقر مالا بيشي هات خلاو عداو حاشا أوسي أنا أبنى فعل فعليكي فعل ماضي جامدش إش أبنى فعليكي ماضي جامد بالأم أقر مالا بيشي النبو أو كاتبن حروف أبنى سي حرفي جر بويا مؤلف كاتي الله وحروف الاستثناء يان ما بس يزور بيان كإلا يو خلاو حاشا يان ما بس في إلا أصلا أما كان تريج أجل حرف جنبها الحكم شأنه حكم إلهانه عومن هاتشوني كليب كي توريك لغلطتي تاهي توريك لغلطتي تاهي ما بس في أدواتي استثناء فالمستثنى بإلا ينصب أوي إلا يعني أو كوا أو دواء إذا كان الكلام تاما تاما موجبا يعني ليس منفيا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا أجب كلامك النفي يا أبو وكماع قام القوم إلا زيد وإلا زيدا تاما منفيا تاما تام أويك كام مستثنى منهي تابعه هالكلام المستثنى منهي تابعه تامه مستثنى منهي تابعه من ناقصه يا مفرغه يابو ذي الناقص يابو مفرغ اقل كلام منفي جمله كان من في نفي كلام جاز فيه البدل واقربها او اسمي كوا مستثنايا اقرب يبي له بدل وأكرف إبريش منصوب اسم مستثنى منصوب نحو قام القوم إلا زيدا وإلا زيدا زيد وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا أجل كلامك ناقص يعني مفرغ كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وفي عوامل قام فعل زيد فاعل ما كان فيه إلا كأداة استثناء ملغاة أداة استثناء ملغاة ما هي نهاية؟ هذا هو مستثنى منه لنوجملك نية مستثنى منه وما ضربت إلا زيدا ضربت فعل فاعل زيدا مفعول به ما كان فيه إلا أدات استثناء ملغات وما مررت إلا بزيد ما كان فيه مررت فعل فاعل إلا أدات استثناء ملغات بزيدا سيديك نصب نبو بحرف جرد دين مجرور جرو زين ويهزين تأتغن مربي بقى إن شاء الله بأسلوبك السهل هتشي بابي استثناء هيا لتقسيمكisors سهلة بيزانم بويك جاري استثناء أبيته دوب استثناء أبيته دوب يعني بابي استثناء أبيته دوب الشو تام دوم ناقص يا كم بشتامة دوم ناقص لا فعل ناقص كابن سالم مفرغ لنا وقاسية يعني أمام من باب التسمية أتوني في ناقص أتوني في شيء بلي مفرغ تام شيء تام تام أويا الكلام اذا ذكر فيه المستثنى منه فهو تام تو جمله استثناء بي تشمشي تابعه اركانها استثناء بي سيش تي ابي مستثنى منه ب ابي مستثنى شبه وبادوات الاستثناء جملة كتبيني مستثنى منه هيا يعني ليدر كراو ترجموا لكن اگر كلام مستثنى منه يتام او بيوت تام او بيوت تام چون مستثنى منه هات ناقصني اگر مستثنى منه نبو لنا جمله او بيوت الناقص جاي ثر اقلباش الا بيان بي اگر لا بيش هات مستثنى منه لدوي الا هات بونمنا جاء إلا زيدا جاء إلا جاء إلا القوم حتى قوم بخيت دواي دواي شو حرهاطوا جاء إلا زيدا القوم فاعل كه بخيت دواي شو كفاعل تغني بو بوأملا بيه بي. بخيت دواي شو سيم كلامي كاتي ألين مستثنى منه أبيل لكلام دابي ما بسمن أونية إلا أبيل بيج إلا به بي بلم لن ورستك هب له هر شيء ورستك هب كشنيه اج مستثناها منه هب او كلامك التامه اگر مستثنى منه هر نبه فن من ما قام الا زيد ش زيد استثناك لا ولا شيء با الا زيد استثناك لا ولا شيء صدر كراوه الذي ذكرهوا تعيينها. ما قام إلا زيد. ده. عليكم السلام. عليكم السلام. ما قام إلا زيد. أجر جملةيكي أوى بيني ما دام مس أوى كوار دركلا بس ليا دركلا هو كان نية. أوى كوار شد ليا دركلا دو النية. أوى وكافة يوتر مفرخ. يا بيوتر ناقص. أجر ناودنا ناقص يعني الكلام ناقص عن المستثنى منه. كلامك مستثنى منه يعني اقوى المفرغ دو معناه يا مفرغه هرب معناه ناقص كلامك فارغه لمستثنى منه تفرغ ما قبل الا للعمل فيما بعد الا سما قام اقر خوي القوم بوايا قام ايشي لشيء اكيد لقوم اكل قوم هي كذا فعلي خوي مرهم كات النيه سقام لي في هذا عيشك لدع الا ما قام إلا زيد زيدون مثل شيء فاعل قام يعني تفرغ ما قبل إلا في العمل عفوا للعمل فيما بعد إلا. كابو كلامه بدو بشواه تام لا قبل ناقصه ان جاء تامه تمام يا ود باشا شن يكم منقطع لاقل متصل متصل ومنقطع بيت ود باشا هل يك لمتصل ومنقطع ايش بك يا متصل يا ود باشا منقطع ايش يا ود بش هي متصل؟ إيجابي موجب. متصل دو موجب منفي منقطعش بها بشه موجب منفي. ستخم بشذرة شت شوار. كي ما عتو أما أما تم أي ناقص يقسمه يقسمه. أجر يعني يعني ودا ويكون دائما منفيا أو إلى جربت ويكون دائما منفيا. ما عم تقسيم همو استثناء زانيت، بغيره بأوانك الباء مجددا. شو كأمز ضبط كأوانك كل شي حكمي معنا ولا غيره. كابول لميشي خطأ ل لذهني خطأ كلام أبي بدو بشره. تام لقلب منفي. أجا تام بو، أبي بتشم بشركوا. بوشيبي وتر تام كلامي تام تيا أبي مستثنى منه ولا نوجم لجاهبه. أي مفرغ ينناقصه مستثنى من منه نبي جاء أجر تام مستثنى منه كل بيش إلا بيوت منار كيشانية لا بيش إلا بالكيشانية بس ببي أنت تام أبي بدو بالشوا <تصفيق> متصل لجل منطقة متصل أويا كوا مستثنى لجل مستثنى منه من جنس واحد كلام بوشبي وترى متصل يكون المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد. بونمنا جاء القوم إلا زيدا. زيد لجنسك قوم. جاء القوم إلا حمارا. ولما ينحو أمائه النوى. بوي كسر بزاني. جاء القوم إلا حمارا. لجنسي خويتي؟ لجنسي خوينيا. بوي ما منقطع. هو الذي انقطع جنسه يعني جنسي مستثنى عن جنس المستثنى منه كابو بمج جوازي مانكت متصل لغا المنقطعي شا تشين انجا متصل هيا موجبة موجب يعني مثبت يعني نفي تيانا به منفيش جملكا اوي ليك لأدواتي لأ نفي به بون من جاء القوم الا زيدا سته ماشي جاء القوم الا زيدا ام كلمه تامه يا تامه تام. بو مستثنى منه كقومك القوم ليدر كلا وقع سيدي اكن بالنسبه لبين زيد لقوم نسبة نسبه اتصال انقطاع كلامي تامي متصلا سيدي أكين بزاني لجملك نفيهاتها و... موجبة كابو تاميكي متصلي متصلي موجبة باشا هل أما بكره نفي ما جاء القوم إلا زيدا ما جاء القوم إلا زيدا تاميك متصلي من منفي. جاء القوم إلا حمارا تاميكي منقطعي مجابه ما جاء القوم الا حمارا تاميكي منقطعي منفيه ما قام الا زيد مفرغه هم استثناء هل اوقين جاه شيء هل هو هو هو هو ما عمود خمس زناء، شواريان بق تقسيم بندية كردم، خمسميان لجير بونوسال ل لناقصك، لجير ناقص يامو فرخ بونوسا يعرب المستثنى يعرب المستثنى حسب الجملة، حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة. أكلفه علبة، أكلف مفعول به، أكلف اسم مجرور به. هل أصلاً لباب استثناء لرؤية صلاح نحوه درجة؟ هل لرؤية معناه مستثنى؟ يعني لمنصوبات نية، أكيد نية لمنصوبات. بشي ناقص أكيد نية لمنصوبات. ورمنا ما قام إلا زيد زيد فاعل قامه. ما رأيت إلا ما رأيت إلا زيدا مفعول به. ما مررته الا بزيد اسم مشروع قابو اوي كاللا باشي ناقصك هي يعرب حسب موقعي في الجمله مستثناك بفي جمله تحت ذلك تنسى الام شوارع شوارع دا انا هي تام متصلي تام متصلي من فيك بقرب زين كامي أنا. ياكمل يعني شو فيش اها المهم. تامي. تامي متصلي تامي متصلي منفي. ما قام القوم إلا زيدا. زيدنا المستثنى المستثنى في, في التامي المنقطع المنفي دوشي وإعرابي هي أكريبولي مستثنى منصوب وأكريبولي بدل اما أوسي أنك يترى واجب النصب كيش تبيوتري مستثنى منصوب على الوجوب دي مساري عرابي يبس سيكا جاء القوم إلا زيدا ما يبغى إلا زيدون جاء القوم فعل وفاعل إلا اداه استثناء يبغى حرف استثناء مشكلهني زيدا عليه مستثنى چونك هيك الا منصوبات كالباب غي خمنده مستثنى منصوب وجوبا بو وجوبا چونك تامه متصله وتششه مثبته ما جاء القوم الا زيد إلا زيدون هذه كيف درسه؟ الامي لمن لا متصلة متصله هذا هذه كيف درسه؟ اتواني بلا مستثنى منصوب جوازا اتواني بلا بدل ااوجد بدل شنو اعرابك؟ إعرابي مبدل منه وكشبه مرفوع ومرفوعه منصوب ومنصوبه مجرور ومجروره من ما جاء القوم الا زيد اذا ما هنا ما جاء ما نافيه جاء فعل ماضي مبني على الفتح القوم فاعل الا عدد الاستثناء باشا زيدون بدلي قوم قوم مرفوع مش مرفوع هبيت هيك التوابع توابع مبوه لبر او كك كلامك تام متصلي منفيه اگر كلام تاميشي متصلي منفيبو دوش درستا هم بدليات هم بيكيتا مستثناك منصوب بيكيتا ايكيك لمنصوبات اما اگر بلاي جاء القوم إلا حمارا حمارا الله مستثنى منصوب وجوبا ما جاء القوم إلا حمارا مستثنى منصوب وجوبا او الا دعاء الله ده منقطع, منقطع. <تصفيق> أما أقربين السر مفرغيا ناقص وتي لمثنكا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد ما كما ينافيه قام فعلا فعلا كيدي لدواء الله كما ذا مستثنى منونيا يتفرغ الفعل للعمل في الاسم الذي يأتي بعد الله وتقامه وشونش دائما بزاني إعرابي دوي إلا شيا لنسلو ما قام إلا زيدون حرد اداتك ما ينافيك الا إلا كجلابا أو الجملة شون إعرابك لي أهو إعرابك استل دس بخلصر ما كان لغال إلا شيا منتو قام زيدون فعل فعل, فعل بأن ما ضربت إلا زيدا ما كلابه إلا كلابه فعل, فعل مفعول به أما بوه إليك لا كاتجا أجر مستثنى منه لكلام دانبو يعني عينا قصبو بفي جملة شبوه يبيشني نفي كلابه وأداة استثنك جلاب أي أداة الاستثناء شو يا ربيكي أداة استثناء ملغات فيش نكذوه وما مررت الا بزيد ما كلا بل قال مررت بزيد مررت فعل وفعل بزيد بقى حرف جر زين اسم مجرور كهو حسب جملة لَيْفَعَلَ يفعل بها بِهَا لَيْتَرْجِعَ مَجْرُوَة اسم مجرور اقرأ مثلا زنيبيت امي استد غير وسوا وسوا وسوا زور سهله جاري شي حكمك من داو ودوي غير لغير وسوى وسوى وسواء يعطى لغير بين قوسك غير دانا سوى وسوى وسوى قوسك داخل من الأحكام من الأحكام ما اعطي ما اعطي للمستثنى بإلا ما اعطي للمستثنى بإلا هرشيك إعراف من داوى مستثنى يدوى إلا أم جارة بيدا بتي بيدا بم أداة هنا خويا بون جاء زيدون جاء جاء القومو سيكا، أعتقد به هل لو لو شوَر كبو تقسيم بندقك كلمان حمان ما نشد بينه جاء القومو جاء القومو وثمان ابي مستثنى دعي إلا شيء بيت أقول جاء القومو إلا عريان إلا شيء زيدان زيدان مستثنى من منصبنيا وجوبا جاء القومو ببغي غيره لأن كل حكم يكمن دابة المستثنى لدواء إلا بيدا بغيره بيدا بسوا بيدا بسوا بيدا بسوا جاء القوم غير زيد اسألي جملة كوكا لروي ما نوى كاميا مستثنى لروي ما نوى زيد زيد نهاتوا جاء القوم غير زيد زيد نهاتوا لروي ما بلام لغيره سواء سوى كمستثناء كان هركس يقبن مجرور لا غير يعني مستثناء كلا ريماناوا مجرورا يعني غير دانا وهو مضاف أو يكالدو أيدي مضاف إليهية مجرورة بلام أحكامي ما بعد إلا لو كانت لا ب بإلا هر شيء يقبت غير سواء جاء القوم غير زيد اعرابك جاء القوم فعل وفاعل غير مستثنى منصوب لروين نحو عليه مستثنى منصوب وجوبا الكلام تام ومثبت ومتصل ومثبت مستثنى منصوب وهو مضاف زيد المضاف ما جاء القوم غير زيد غير زيد هذا كان درسته ما جاء ما جاء فعل ماضي مبني على الفتح القوم فاعل مادام كلامك كلامك تام ومتصلش زيد قوم ليك جنس متصلة ومن في او كاتوت من دوسه هم مستثنى منصوب دوسه هم بدليه دوسه اقرب من المستثنى منصوب بين ما جاء القوم غير زيد غير عل المستثنى منصوب جوازا وهو مضاف زيد المضاف اليه مستثنى كرمانا وكزيدك يا مثلا همشم مجروره ما جاء القوم غير زيد غير أكاتب بدل قوم باشا جاء القوم غير حمار إعرابي كم جاء القوم منقطعة ماذا كلامك مستثنى منه تيايا أو تام برا منقطعة با مثبت بيا من واجب النصب ما جاء القوم غير زيد غير زيد هبي الله يغيره هنا والله غير زيد مستثنى منصوب وجوبا وهو مضاف زيد مضاف اليه اجى جاء القوم غير زيد ما جاء القوم غير زيد لا مثبته ولا منفيشه ما دام كلامك منقطعه واجب النصب أما بو غير واه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 جاء القوم فعل وفاعل سوا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف زيد مضاف له فائده زورجر غير لجملية كانت استثنائي بي أكن لام مخين خنسري ألف لام غلط ألف لام بخيت سر بونامنا جاء زيد جاء الغير عاقلين لكلام عوامز زود جارياء لكلام حتى لا اكتبه علمي الغير عاقل الغير عاقل نابل ألف لان بخير غير بو غير شون كايك يقني اللا أسماء مشتقال اسمي فاعل واسمي مفعول وما نتا ألب بلا مو كل كلمة كيش أشيء تسرى أجر شيء أجر دائما إض إضاف... غيرش استثناء دائما مضاف مضاف مضاف لام بس غير أجر مضاف بياني. أما خلا لقال عدا لقال حاشا والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره أما أنا كأدوات استثناء لدوايا نهينا أتواني مستثنى بكيت منصوب يعني مستثنى منصوب وأشتواني مجرور يعني كي. نحو قام القوم خلا زيدا قام القوم خلا زيدا مادام خلا ما يفيون به اغر ما حد قوى علي خلا وجوبا اگر ما حد وجوبا اگر ما نبو علي خلا زيدا اش توي علي بفعل جامد حسابك لبر شيء جاري منصوبة جاري مجرور لبره وأقرب فعل تقدير كي لا زهني خود فعله شمعة مفعول أو كات زيدا مستثنى منصوبة علي مفعول به طالما نروم معنا ومستثنى عنه مستثنى, مستثنى أقربه زيدا أو جردة زيدن مثلا باسمه مجرور أما أقر ما نهات بالله أقر ما هات أو كاتناتواني بلي قام القوم ما خلا زيدن نهتواني شيئا بلي ما كان ما, ما, ما هاتو هل أبي بلي ما, ما ما خلا زيدن بوش يوم ما هاتو ما خلا زيدن واروها عدا ولغ الحاشا كابو خلاو عداو حاشا أمس أداته أكله حرفاً أكله فعلاً أجر بفعل تقديري كيف مفعول به كدعاء أو منصوبة اسم كدعاء أو منصوبة الله مفعول بهشة وفاعل أمس عنش دائما مستتر وجبنا ناب فاعل بوحش حاشا وعذاو خلا بينك كلكاتك أدوات استثناباً أجر ما تجينا أو كاتا أمانة أبناء أفعال ابناء افعال اواميك أو مفعول به وافعال جامده باشا وندا؟ يا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 نحو لا في الدار رجل وامراته لا طبعا لا نافيه للجنس الام لا كاسم كي منصوبه وكي كلمه منصوبات لا نافيه للجنس بيت لاي نافيه للجنس او كوا نفي جنسك أكبر من الله أقول لها رجل ولا امرأة يعني من جنس نية يعني يقدان نية دوان نية يعني أو رجل نية بعد رجل يكثر هيا بعد أن الله رجل جنس رجل هم فيه بوية لا في الجنس هو يكا تنفي جنس المنفي تنفي تنصب النكيرة. فما شروطي كيا؟ شروطي لا ينافل الجنس. شن شرطي كيا؟ أبي اسم كي وخبرك كيا كم شر؟ أبي اسم كي نكيرة به. وخبركشي نكيرة به شرط دوشر؟ سيمشرط أن يكون اسمها متصلا بها. أبي فاصل نكبة النيوان لا ينافل الجنس. لقال اسمك أيه؟ لبيت أنا إن إن نشون إيش أكلت؟ إن نصبيك نصبيك هم تاني من بيه إن نشون إيش أكلت؟ بعكس كنون أبو اسمه أبو نصبيك وخبرك إيش رفعك؟ لاينا في الجنس وأيشكى اسمك أيه يعني إيشي إن ندبوه بلام فرقي لقال إن نشون ولكن ادعوك ان تكون لدينا ادعوك ان تكون لدينا ادعوك ان تكون لدينا ادعوك ان تكون لدينا ادعوك ان تكون لدينا ادعوك ان تكون ان تكون شرط ادعوك ان تكون لدينا ادعوك شرطي تكون أبي ادعوك ان تكون لدينا ادعوك ان يعني لم يفصل فاصل بين بينها وبين اسمها لا بين خوي و اسم كيدا بفاصل يجند يعني لا كاتشو بيتا سرشي ركتشو بيتا سر اسمكي عليكم السلام بيتشو بيتا سر اسمكي شو علام شر عدم التكرار ابيلا لايش دوبارين بيتوا لأ و لا دوبرا نبيتهوا، شن شرطه يستا؟ دوبري كم هو؟ اسم لا نشربه، خبري لاش نشربه، وفعل صليق نكية والنيوان لا لجالس مكي، بشرى، حر فعل صليق به، حتى خبرك يشبي أنا في شونابي، خبولي، وتكرار الشبيرو نذبي، لكن دوبرا نبيتهوا، بمشوار الشرطة لا الناس الجنس تعمل عمل إن عمل إن ذوق. بون من لا شريك له يعني لا شريك لله لا شريك. تماشى. لا شريك موجود له. أجرأه تغ له جار مجروره خبر بيني خبر بيني خبر لك موجود لا شريك موجود له. استاذ زين شو هالشرط كي شريكه اسمي لا موجود كمحذوف فيه شو الزور خبري لا نافي للجنس زور زور جار خبره كمحذوف حد جار جديد سووا من بلاي لا شريكه موجود ترى قيدني فلاموت لا شريك له هرب معنا شيء وياه شريكه اسمي لا نشره موجود خبر لايا نشره للنيوان لاو شريكه باسم الله جميع لا تكرار نوتو اقل لا تكرار بو لجمله كبون ما رأي رأي لا رجل في الدار لا رجل في الدار اقل وتد ولا ابي بقول لا رجل قبولنا به لا رجل ولا امراه بوشوا باقي بو تكرار بو او كاتا أتوني هيا العلماء ألا أتوني إعمالك أتوني إلغائيش كي أكو او أو مثالي هنا أو رئي هنا فإن تكرت لا جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا رأت والشاعري لا ر... لا رجل في الدار ولا رأت كابو شرط يشوارم كتكرارك كيا تكرار بو نسميه عدم التكرار. وإن تكررت بنزأ وإن تكررت يعني لا يجوز الإعمال والإلغاء. ها؟ نعم لو تقسم بنية كخم كذا مثلاً. وإن تكررت جاز الإعمال والإلغاء. الشرط شو هلا نكتب مع عدم التكرار؟ جاز الاعمال والالغاء. لهمو قرآن النية خبري لا نافل للجنس بس به بقول لا شريك موجود له. لا إله موجود له. دائما بتشيد يد يعني غاء الزور جار هالواحد يا ظرف هاتوا هو زوج جاري جار مجروره ك ابو الجنس او اداته كعمل ان ند بلام شروطي هي شرطي كميه باسمك ينشر به شرط شرطي دومي كش نكره وشرطي سيامي ابي بين لا نافل الجنس اسمك هنا به شرطي كعالم شبه نبي أجد تكرار بوأتوني هم إعمالك هم إلغائك إعمال الغاشيه أتوني يا لا رجل في الداري ولا رأتة هو ما في الجنس إيش تبي كده يا رجل لا رجل في الداري ولا امراه بوشيا أو كاتا ايشي نكدو بعدين في الجنس لا حول ولا قوة وإعرابي زود الدرجة شن الدين لا حول ولا قوة إلا من الله أوي كبير ب أوى يا نشتي دو بابس أنا كتب لا باشا تيرموا فاقن بارك الله فيكم صلى الله على محمد